أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافر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 كلا إنها لظا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان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 والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون <تصفيق>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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون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 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون